అయ్యుహన్న సు ఇంగ్ కం చిల్ బిఫ ఇన్న హొల కొన కమి తురో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 وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت فاذا انزلنا عليها الماء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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين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 مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لن يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَنْ كَيْدِهِ مَا يَغِيظُ وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنٰتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۗ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والشمس والقمر وال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 ان الله يفعل ما شاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار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 ان يخرجوا منها من غم من اعيدوا فيها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ان العاكف فيه والباد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 دَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 إِرَاهُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوى القُلُوب لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق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 الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, والمقيم الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الشعائر لله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صفا فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُواكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعد وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين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 ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الا اذا تمنى الق شيطان فيه مُنْيَتَهُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن ان الله سميع بصير ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الم ترى ان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 لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازع النبي نك في الامر ودع الى ربك انك لعلاهد مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون